بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشنده مهربان نون والقلم وما يسطرون بنون دخوين درتوه سوين بپينوسو بو ديراني دينوسن ما انت بنعمه ربك بمجنون تولسايي بخششي اخوا وشيد نيت وان لك لاجرا غير ممنون وبجمان بادشت نبراوه يا بوتو وانك لعلى خلق عظيم وبراستي تولسا روجت خويتي ازغاب برزو غوريت فست بنصر ويبصرون جابم المفتون ككامتان شيتا ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين بيغمان پروردگاری تول همو کزاناتره بو کسای کرای راستی خوای ونکردبه فلا تطع المكذبين فرمان بری اوانمک قس كانت بدر و وَدُّو لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ حَزِيَانْدَكِرْكَ تُو نَرْمِي نِشَامْ بَدَيْتْ او سا عوانش نَرْمِي بَرَامْ بَرَدْ دَنْوَيْنَنْ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ فَرْمَانْ بَرِي مَكَ بَوهِ سُوِنْتْخَوْرِي چِي پَس في جري أم شوكر بقصهنان وبردن. من ناعل الخير معتد أثيم. زور برجري كلا تاكا ستمكاري غناكار عتلي بعد ذلك زنيم. درقي كلا شق دوي زول. أن كان ذمار وبنين. لبرأويك خاوني داري وكريزورة. إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كآية كاني أمي بسر دابخ أمان أفساني بشنانا. سنسمه على الخرطوم. بمزوان السريلو تداقدكين. إنا بلونهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرم منها مصبيين. إما تعقيما كردوا، هل وجل موفيش أو باخما تعقي كردوا؟ كلا شوا ديان خوار، كلا دمي بيانا بركي برن تاهجاران نزانن ولا يستثنون. هيتي بحجران فطاف عليها طائف من ربك وهم نايمون انت بلايق لالان فرودغرت وسوراي وبسرباخ كذا لكاتكدا كاوان خوتبون فاصبحك الصريم اوسا وكباخيك يرنراوي لهات فتنادو مصبحين لا شبقدا بانجي يختريانكرد ان يغدو على حظكم ان كنتم صارمين كهستن بتسن بوسربا اجر اتانوي بيرنن فانطلقوا وهم يتخافتون انتا كوتنري واوان بتسربا يختريان اوت الا يدخلن عليكم مسكين أمرهذ هجاري جنّي بسر دالنا وباخكدا وغدوا على حرد قادرين. دمو بيان روين. لا ينواب كدتوانن توان بكن. فلما رأوها قالوا إن لظال. كباخ كيا بسوتاوي تاوي وتيان إما ريمان أما كي إيمانيا بل نحن محرومون نأبلكو بجبراو كرابين قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون براناوان ديكيان لجيري داوتي مقربين نوتن بوتيادو سفاسي قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين همو وطيان پاكو بيگردي بو پروردگار مانا ناکات لكزنا كات بيگومان امخومان استم فأقبل بعضهم على بعض يتلاوامون انزا رويا كرده يكتري بسرزنش كردن قالوا ياويلنا إنكنا طاغين. وتيان أيوايب خومن براس تيل أخوايا خيبون. عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون. ومتدارين كخوال زيات أو باخ باشتر ما بداتي. براستي ايما هيوامان كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون آوا سزاي خوال الزهان دا واسزاي روج دوائي غلي غورترا خوزق بيانزان يا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم گومان بۆ پارس کاران ه لای پگاران باخات پرل نز عممد أف جعل المسلين كل مجرمين چن ئمە مسلمان و بکاران وقت يغل د كين ماكم كيف تتحمون هل يمكنك أن تكون دخوين للماذا؟ إن لكم فيه لما تخيرون ولو كنت تكون فيه للماذا؟ هل يمكنك بخطان. تكون فيه أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون يا بيماني بهذه القلب من كَهَرْتِي اَوَ بِرْيَارْ بِدَنْ بِتَانْ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيمٌ بَبْرْسَلَيَانْ بِزَانَ كَامِيانْ زَامِنِي أَمْكَارًا أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ آخو هاو بيريان هي لمقصيدا دبا هاو بيركانيان بينن يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لراجع دك دوين إلى دكرين يشكر ناتوانن أبصارهم ترهقهم ذله. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ثاويا شور ريسوايدا ياندغري براستي زاران كبانك دكران كرام بو سوجدو نيا اندبر كساغ جيبون فادرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وازم لي بربر برا جيشيان دكم برانجي كبين زانن وأملي لهم إن كيدي متين ددم براستي نخشي من توكمو بهزا أم, أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون آخو تو لبي بروايان داواي كري كوششي پيغمبراتيان ليدكيد أَوَانِج لَبِشَ جَارْدِنِي قَرْزْدَارِي گِرَان بَارَن أَم عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ يَرَوْنَ فَرِي غَيْبِيًا لَلَايَا وَأَوَان لَبَرِيدَنُسْنَا تَصْبِد لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم أي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دَان وك ها رينا هانجا كما بك يونس بيغمبره عليه الصلاه والسلام كاتك بانجي خواي كرد واو بيشي خوارد بو ولبي برواي گلكي لولا ان تداركه نعمه من ربه فرياي فَرَدَدَ دَرَجْتَ شِيرُوتًا وَأُبْدِنَ وَدَبُو فَجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ إِنْ زَفَرَ وِدْغَارِي حَلِّ بِجَرْدَوَ وَكَرَدِي بِكَ قَلْتَاكَان وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ويقولون إنه لمجنون. بەڕاستی نزییکبوو بێبرواکان هەڵت خلیسکێنن بە چاوی پسییان لە کاتێکدا کە قآان دەبیستن و دایان ود بەڕاستی ئەم پێغم بەەر شە وما هو إلاذكر للعا لە کاتێکدا کە ئەم قآانە هەر ئامۆژگارە بۆ